بوك تو تراشي ثلاثة وثمانون ثلاثة وثمانون الماضي ثلاثة الماضي ثلاثة تليفون كرة يتصل تليفونياً টেলিফোর্নিয়ান আমি আমি সারা সময় টেলিফোনে কথা বলছিলাম লকাদসাল টেলিফোর্নিয়ান জিজ্ঞাসা করা ইয়াসআল ইয়াসআল আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম لقد سالت للتو لقد سالت شاب সব সময় জিজ্ঞাসা করেছিলাম لقد سالت دائما لقد سالت دائما لقد আমি বর্ণনা করেছিলাম আমি পুরো গল্পটা বর্ণনা করেছিলাম পড়াশোনা করা يتعلم يذاكر يتعلم <أمي بارشنا كريتشلام> لقد porashona korechila laqad thakartu littu laqad thakartu ami কাজ করা يشتغل يشتغل لقد اشتغلت للتو لقد اشتغلت আমি لقد اشتغلت اليوم لقد اشتغلت طوال اليوم خوا. ياكل ياكل امي خيهشلام لقد اكلت للتو لقد اكلت امي سمستو خبر كي نيتي. لقد اكلت كل الطعام لقد اكلت كل الطعام